وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في سسة أيام ثم السوى على العرش يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها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 آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستقلتين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير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 قالوا بنا ولكنكم فتنتم انفسكم وتعبستم ورتبتم وغرتكم وغرتكم الاماني حتى جاء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 ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون وَ المصِقينَ وَْمُصصَقات وَآقَرَض اللهَّه قَرربًا حسَسَنَي وَضَاعق لَهُم وَلَهُم أَجر كَرِيم وََّ بِينَ آمَنوا بِاللههِ وَرَرسُِهِ أُولِكَهُ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَعْلَمُونَ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَذِنَةُ وَتَفَخررون بَيْنَكُمْ وَتَكثُرون فِي الأمْوالِ وَالأَوْند كَمَ فَلِ غَيْفٍ عْجَابَ الْكُمفَّنَ رنَبَهُ ثَُّا يَهجُ فَتَرَهُ مُسْفرَرون ثمَُّ, ثم يَكُ وَفمِ الآخَِ يعذاَاب شَديدُ وَمَا غفَِةُ مِنَ اللهَّ وَضو وَمنَن الحيةُ الُّنيا إَِّ مَتَ الغر سَابِق إِلَ مَغفِرَة مِ رَبِكُمْ وَجََّةٍ عرضُهَا كَعرض السَّم وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِنِّي مُصِيبَةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور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 وَأَزَلنَ الحَذيدَ فِيهِ بَأسُن شَديد وَمَنَافعرَّ سِ وَلِي عَلَمَ اللهَّهُ مََصُرُهُ رُسُلَهُ بِالغائب إِ اللهَّه قوَو عزيز وَل خَدَ أَرسَلناانُ حَ وَإبَ رهِيمَ وَجَعلن فيِي ذُرِيةِهِمَ بُوسَوَكتذَ فَمِنْهُم مُحتَدِون وَكَسيرٌ مِنهُم فاسقون ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرهْبَانِيَةٍ نَبْتَذَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا لِبَتِغُوا رِضْوَانَ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا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 ألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يعتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم